وَإِذَا لَّمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَّا النَّاسُ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تَبْتُم فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَعَلِمُوا أَنَّكُمْ غَيْر مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعذابٍ تَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ عَهَدْتُم مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ ما لم ينقصكم شيئا ولم يضاهيوا عليكم أحدا فاتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين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 وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغُهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عَنْ اللَّهِ وَعَنْ رَسُولِهِ المسجد الحرام، فما استقام لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. كيف وإي يظهر عليكم لا يرقو فيكم إلّا ولا ذمّه.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 لا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم بعد عهدهم وطاعلو في دينكم فقاتلوا أينما الكفر إنهم لا إيمان لهم إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما كفوا إيمانهم وهم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 وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب ويض قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم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 اجعلتم سقاية الحج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربه برحمه منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالد.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 اولائك هم الظالمون قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال نقترفتموها واموال لقترفتموها يَرْتَكُونَ تَخْشَوْنَ كَسَدًا وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ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 يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله قاتلهم الله انا يفكون اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما هم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 والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموالا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 فتكوى بها جباههم یوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون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 وسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين ان من نسي اذى يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله ليواطئ عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يه قوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم فهوا في سبيل الله الثقلتم إلى الأرض أرضيت بالحياة الدنيا من الآخرة فما متى الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل.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 الله عزيز حكيم إنفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا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 لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أي يجاهدوا بأموالهم وأفوسهم والله عليم بالمتقين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 لقد ابتغوا الفتنة مِنْ قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول اذلي ولا تفتن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 ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو موارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا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 والصدقات للفقراء والمساكين والعملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين, والغارمين وفي سبيل الله وبر السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم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 يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيَرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُوْبُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِثِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَرَجًا مخالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئه بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولوا إنما كنا نخوذ ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة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 قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتوا بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت آلهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتيه النبؤ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسله بالبينات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 اولئك سيرحمهم الله إِنَّ الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ومساكن طيبه في جنات عدن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 فَإِيَّاهُ يَكُوْ خَيْرًا لَهُمْ وَإِيَّاهُ الَّوْ يُعْذَبُهُمْ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم فِي أَرْضِ مُوَلِّيٌ وَلَا نَصِيرٌ وَمِنْهُمْ مَنْ عَادَ اللَّهُ لِإِنْ أَحْدَنَ مِن فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون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 فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلا وَلْيَبْكُوا كَثيرا جَزاءَ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَإِنْ رَجَعَ كَمَا هُوَ إِلَى الْقَائِفَةِ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذِنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِي أبدا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 وَإِذَا أُزِلَتْ سُورَةٌ أَنْآمِنُ بِاللَّهِ وَجَاهِدُ مَعَ رَسُولِهِ إِذَا أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُمْ مَعَ الْقَاعِدِينَ رَضُوا بَأيِّ يَقُولُ مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ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 حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله وفُور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قل تلا أجد ما 124. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون 125. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع 17. ونذكروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بِمَا كنتم تَعْمَلُونَ سيحلفون بالله لكم إذا انطلبتم إليهم لتعربوا عنهم فأعربوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم, ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن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 صلوات الرسول ألا إنها قربة له سيدخله الله في رحمته إن, إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوه بإحسان الرضي. عرضوا عن وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ومن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 وأن الله هو التواب الرحيم وقل عملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون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 الله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله وردوان خير أم من أسس بنيانه, خير من أسس بنيانه على شفاجه في نهار فانهار به في نار جهنم والله لا يمذي القوم الخالمين لا يزال بنيانه الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم الحكيم إن الله اشترى من وَأَمْوَالًا لَوْ بِأَنَّ لَهُ الْجَنَّةِ يُقَادِمُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاتِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ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 126. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويمين وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمسلم من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم وضاءت عليهم أنفسهم وضاءت لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون ينفروا كافه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولي مَا هُمْ وَلِيُنْذِرُونَ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَ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 و رسول من أنفسكم عزيز علي ما عندكم حريص علي الله رب العرش العظيم